قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى البيعة على الهجرة قال اخبرنا يحي بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد بن زيد عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو. رضي الله عنهما أن رجلا اتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني جئت أبايعك على الهجرة ولقد تركت ابوي يبكيان قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين أما بعد يقولنا سعيد الله البيعة على الهجرة البيعة على الهجرة كان, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعه أصحابه بما كان يبايعهم عليه عليه الصلاة والسلام فقد مر بنا جملة من الاحاديث المجتملة على بيان كيفية بيعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه الكرام وكانت الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لما انتقل إلى المدينة يفد الناس إليه ويهاجرون من مكة وغيرها ليكونوا معه عليه الصلاة والسلام وليجاهدوا معه صلى الله عليه وسلم فكانت الهجرة من البلاد المختلفة إلى هذه المدينة المباركة وكذلك الهجرة أو في مقدمة ذلك الهجرة من مكة إلى المدينة لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها كانت حاصلة ومطلوبة للجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم ونصرته ولما فتح الله عز وجل عليه مكة جاء عنهما يدل على أنه لا هجرة بعد الفتح لأن مكة صارت دار إسلام وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يهاجرون إليه وفيهم من كان يبقى وفيهم من يرشده الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يرجع إلى أهله وإلى ذويه لكونه يرى أن المصلحة في ذلك وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال جئت أبايعك على الهجرة فق وقد تركت ابوي يبكيان اي بسبب فراقه وانتقاله اليهما انتقاله عنهما الى الرسول صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم امره بان يرجع اليهما وان يضحكهما كما ابكاهما اي ان يضحكهما ببقائه عندهما وادخاله السرور عليهما كما أبكاهما بسبب فراقه إياهما ولعل النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يرجع إليهما لأنهما بحاجة إليه فأمر أن يبقى عندهما كما أنه كان يأتي احيانا بعض الصحابة يريدون أن يذهبوا معه للجهاد فيرشد من كان اباه حي حياني وهما بحاجة اليه أن يذهب إليهما ويجاهد فيهما قال ارجع فاضحكهما كما ابكيتهما أي ادخل السرور عليهما ببقائك عندهما وكونك بين ايديهما كما ابكيتهما بفراقك اياهما فبكيا على فراقك فاضحكهما على فأضحك برجوعك إليهما وبقائك عندهما لا سيما إذا كان بحاجة لا خدمته والإحسانه إليهما. والسناد. أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي. يحيى بن حبيب البصري وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة عن الحماد بن زيد بن درهم البصري. صحيحه اخرجه له اصحاب عن عطاء <تصفيق> بن السائب وهو صدوق اختلط وحديثه اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب الأربعة الاربعه اخرج حديث البخاري وأصحاب السنة الأربعة عن البخاري أبي وأصحاب السنة الأربعة عن ابي عن أبيه السائب ابن مالك وهو وهو صدوق وفزقها خرج له البخاري في الأداء مفرد واصحابه سنة الأربعة عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو عمر رضي الله تعالى عنهما صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد العبادين الاربعه من اصحابه الكرام وهم عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم وعن الصحابة يجمعين قال شأن الهجرة قال أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد رضي الله عنه أن عربيا سال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الهجرة فقال ويحك إن شأن الهجرة شديد فهل لك من إبل قال نعم قال فهل تؤدي صدقتها قال نعم قال فاعمل من وراء البحار فإن الله عز وجل لن يترك من عملك شيئا ثم اردنا أن هذه الترجمة هي شان الهجرة يعني عظم شأنها وأن شأنها عظيم وأن وأنه عند الحاجة إلى الإنسان فإن عليه أن يهاجر ويجاهد مع المسلمين في سبيل الله وإذا كان الأمر لا يقتضي ذلك ولا سيما إذا كان الشخص يخشى عليه أن لا يستمر على هجرته وأن يرجع في هجرته فإن كونه يبقى في باديته إذا كان من أهل البادية أو في مكانه الذي نشأ فيه إذا كان يؤدي ما أوجب الله عليه فقد تكون مصلحة في ذلك وقد جاء إلى النبي ص... من هو الصحابي أبو سعيد وقد اورد النسائي حديث أبي سعيد الخدر رضي الله عنه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وشاله عن الهجره فقال ان شان الهجره شديد يعني امرها ليس بالهين وشيء عظيم وكون الانسان يهاجر حيث يحتاج اليه هذا امر لا بد منه ولكن حيث يكون الامر ليس بحاجة إليه أو أنه يخشى عليه من أن يرجع في هجرته وأن يستمر فيها فيترك ما صار إليه إلى غيره لكونه لم لا يطيق أو لا يستطيع أو يحصل منه رغبة عن البقاء في دار الهجرة والرجوع إلى ما كان عليه من أرض البادية أو غيرها ف. إن المصلحة تكون بإرشاده لان يبقى في بلده أو يبقى في باديته ما دام أنه يؤدي ما أوجب الله عز وجل عليه والمهم في الهجرة هجر ما نهى الله ورسوله عنه كما جاء في الحديث المسلم من سلم المسلمون من لسان يده ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه المهاجر من هجر ما نهى الله عنه فإذا كان الأمر يتطلب لا ترك الوطن فليهاجر الإنسان وإذا كان لا يتطلب ذلك فإن عليه أن يبقى في بلده ولكن يأتي بالهجرة الصحيحة التي هي هجرة المعاصي وترك الذنوب والالتزام بطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام ومن المعلوم أن هجر المعاصي وترك المعاصي وبغضها والحذر منها والابتعاد منها هذا أهم المهمات بالنسبة للإنسان لأن كون الإنسان يلتزم طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام ويهجر معاصي الله المعاصي التي تسخط الله عز وجل وتغضبه هذا من أهم المهمات أو هذا أهم المهمات أهم المهمات للإنسان قال إن قال ايش ايش قال في الحديث إن شأن الهجرة شديد إن شأن الهجرة شديد هل لك من إبل نعم قال هل لك من إبل قال نعم قال هل تؤدي صدقتها هل تؤدي صدقتها يعني زكاتها قال نعم قال فاعمل من وراء البحار فلن يترك الله من عملك شيئا أي أنك وإن كنت في مكان نائي وإن كنت في مكان بعيد عن المدينة وعن دار الهجره وانت مستقيم على طاعه الله وطاعه رسوله ومؤد ما اوجب الله عليك من الصلاه والزكاه وغير ذلك فانت إذا كنت كذلك وعملت ولو كنت في مكان بعيد ولو كنت من وراء البحار فان الله عز وجل لا يترك, يترك من اعمالك شيئا اي لا ينقصك والوتر هو النقص قوله يترك من عملك يعني لا ينقصك من عملك ويحتمل أن تكون يترك و... أي أنه لا يترك من عملك شيئا فلا يجازيك عليه بل يجازيك على كل عمل تعمله ويحفظ لك كل شيء تتقرب به اليه ويثيبك الله عز وجل عليه نعم قال أخبارا الحسين بن حريث أخبارا الحسين بن حريث المروزي وهو ثقة اخرج حديثه اصحاب كتب السته اهل بن ماجه عن الوليد بن مسلم عن الوليد بن مسلم وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته عن الاوزاعي عن الاوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي فقيه فقيه الشام ومحدثها اخرج حديثه اصحاب الكتب السته عن الزهري عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله الزهري ثقه فقيه اخرج له اصحاب الكتب السته عن طاووس بن يزيد الليث عن عطاء بن يزيد الليثي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سينان الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهور بكنيته ونسبته واسمه سعد بن مالك بن سينان وهو أحد السبعة المعروفين في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هجرة البادي قال اخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مره عن عبد الله بن الحارث عن أبي كثير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رجل يا رسول الله أي هجرة أفضل قال أن تهجر ما كره ربك عز وجل وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الهجرة هجرتان هجرة الحاضر وهجرة البادي فأما البادي فيجيب إذا دعي ويطيع إذا أمر وأما الحاضر فهو اعظمهما بلية وعظمهما أجرا ثم أورد النسائي هذه الترجمة هجرة البادي يعني صاحب البادية أي الذي هو في البادية وهو ضد الحاضر الذي هو ساكن, الحاضر ساكن القرى والمدن الذي هو من اهل الحضر والبادي هو ساكن البادية وأورد النسائي حديث عبد الله بن حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما ان رجلا من من العرب من الباديه قال رجل يا رسول الله قال رجل يا رسول الله اي الهجره افضل قال ان تهجر ان تترك ما نهى الله عنه أن تترك مانه الله عنه أن تهجر ما كره ربك ان تهجر ما كره ربك تهجر تترك وتبتعد عنه وذلك بان يهجر الانسان المعاصي والذنوب ويقبل على طاعه الله وطاعه رسوله فهذه أفضل الهجرة، لأن كون الإنسان يهجر ما نهى الله ورسوله عنه هذا هو المهم، أما لو هاجر من بلده وانتقل إلى بلد آخر وهو يرتكب المعاصي، فإن هذا أمر خطير، ولكنه إذا ابتعد عن المعاصي وهجرها وتركها وانتقل إلى آآ آآ انتقل يعني من وطنه الى إلى إلى بلد آخر يهاجر إليه ينصر دين الله ويجاهد في سبيل الله ويكون مع المسلمين يجاهد معهم ويدافع عنهم فإن هذا خير إلى خير ونور إلى نور كون يهجر المعاصي ويهجر وطنه من أجل إعلاء كلمة الله عز وجل ومن أجل الجهاد في سبيل الله عز وجل وهذا مثل ما جاء في الحديث الصحيح المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله ورسوله عنه والمهاجر من هجر ما نهى الله ورسوله عنه وهذا من من كون الاشياء تشتق من ألفاظها أو تشتق من الالفاظ المناسبه لها لان قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله ورسوله عنه فاللفظ يدل على المعنى اللفظ يشعر بالمعنى ومشتق اللفظ يعني من آآ آآ العمل الذي يعمله الإنسان ماخوذ من ذلك اللفظ الذي هو الهجرة ثم قال عليه الصلاة والسلام والهجرة هجرتان هجره البادي وهو أنه إذا دعي يجيب إذا دعي يجيب نعم ويطيع اذا أمر إذا دعي أجاب ويطيع, ويطيع إذا أمر يعني أنه يبقى في باديته وإذا دعي للجهاد في سبيل الله جاء وإذا لم يدعى بقي على ما هو عليه وإذا أمر بشيء التزم به أي أطاع الله وأطاع رسوله فيما يأمره أو فيما يؤمر به أو فيما يأمره السلطان به يعني مما هو ليس بمعصية هذا هو شأن البادي يعني أنه يبقى في باديته ويهجر المعاصي ويهجر الذنوب وإذا احتج إليه وطلب فإنه يأتي أما هجرة الحاضر وهو الذي انتقل, إلى انتقل من بلده إلى بلد يجاه يكون مع المسلمين ويدافع عن المسلمين ويجاهد في سبيل الله معهم وينفر إذا استنفر ويخرج إذا طلب منه الخروج بأن اختير أو طلب منه وان لم يطلب من الجميع فقال إن هجرة أما الحاضر فهو, أعظمهما فهو أشدهما بلية وأعظمهما أجرا أشدهما بلية يعني أشد عنا وأشد مشقة وأعظمهما أجرا لأن الأجر على قدر المشقة وكما أن هذا يتحمل الأمور الشاقة ويتحمل ما لا يتحمله البادي فإن أجره يكون أعظم وثوابه يكون أكثر ذلك لانه أكثر عملا واكثر تعبا ونصبا فيكون اكثر اجرا واعظم فيكون أكثر اجرا وأعظم ثوابا نعم ما هي البليه أعظمهما نعم نقول عظمهما بليه عظمهما بليه يعني ابتلاء وامتحان واختبار ويعني عناء ومشقه يعني ليس كالبادي الذي يستدعى في بعض الأحيان وإنما هذا يعني يدافع عن البلد الذي هو فيه وتحت يعني امرت الأمير أو الوالي يعني يكلفه بالمهمات متى احتاج إلى ذلك بخلاف البادي الذي هو في باديته ولا يحتاج ولا وإذا احتاج إليه بأن احتاج إلى زيادة عن الحاضرين وأهل الحاضرة فإنه يدعى للجهاد في سبيل الله أو يبقى في مكانه قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم وهو صدوق ثقة وهو ثقة أخرج حجزه مسلم وترمذي والنساي نعم أخرج حجزه مسلم وترمذي والنساي عن محمد بن جعفر عن محمد بن جعفر ملقب غندر البصري ثقة أخرج إلى الستة. عن شعبه بالحجاج الواسطي البصري ثم البصري وهو ثقه وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديثه خرج اصحاب الكتب السته عن عمري بن مره عن عمري بن هو ثقه خرج له اصحاب الكتب السته عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن الحارث عبد الله بن الحارث آه آه الزبيدي نعم الزبيدي نعم ثقة أخرج له البخاري في الأديم مفرد ومسلم أصحاب السنن. له هو ثقة أخرج حديث البخاري في الأديم مفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبي كثير. عن أبي كثير وهو بن زهير بن الأقمر. زهير بن الأقمر وهو مقبول أخرج حديثه. في أفعال البخاري في خلق فعل العباد وأبو داوود الترمذي والنسائي البخاري في خلق فعل العباد وأبو داود الترمذي والنسيء. عن عبد الله بن عمرو. عن عبد الله بن عمرو وقد مر ذكره. قال تفسير الهجرة قال أخبرنا الحسين بن منصور قال حدثنا مبشير بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم عن جابر بن زيد أنه قال قال ابن عباس رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآبا بكر وعمر كانوا من المهاجرين لأنهم هجروا المشركين وكان من الأنصار مهاجرون لأن المدينة كانت دار شرك فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة العقبة ثم ورد النساء هذا الترجمة وهي تفسير الهجرة نعم تفسير الهجرة أي بيان معناها وتوضيحها وأن الهجرة هي ترك البلاد التي هو فيها من أجل نصرة دين الله عز وجل ومن أجل إظهار دين الله سبحانه وتعالى والمهاجرون الذين تبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجروا معه من مكة إلى المدينة لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم وتأييده والجهاد معه هم الذين اشتهروا بلقب المهاجرين ويوصف المهاجرين والأنصار الذين كانوا في المدينة والذين استقبلوا الرسول صلى الله عليه وسلم ونصروه بل لما ذهبوا إليه وبايعوه عند العقبة قبل أن يهاجر إليهم وطلبوا منه أن يأتي إليهم وينصرونه ويؤيدونه اطلق عليهم الأنصار لكن المهاجرين لكن المهاجرون جمعوا بين الهجره والنصرة فهم مهاجرون وأنصار لأن نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم موجودة فيهم وتركوا أوطانهم حصل منهم فهم مهاجرون أنصار ولهذا كانوا أفضل من الأنصار لأنه جمعوا بين الهجرة والنصرة وأما الأنصار فإنهم جمع فإنهم حصل منهم النصرة للرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء إليهم والمهاجرون أفضل من الأنصار لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة ولهذا وصفهم الله عز وجل بأنهم ينصرون الله ورسوله فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله وروانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون فهم خرجوا تاركين أوطانهم ويريدون نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم وإظهار الدين الذي بعث الله به رسوله الكريم محمد عليه الصلاة والسلام ثم من الأنصار من يوصف بأنه من المهاجرين وذلك أن الأنصار الذين انتقلوا من المدينة وكانت دار شرك ودار كفر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بمكة وبايعوه عند العقبة يوصفون بانهم مهاجرون أي الذين ذهبوا الذين ذهبوا إليه وبايعوه وكانت بلادهم بلاد كفر وشرك وهاجروا, و... وهاجروا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول امرهم بان أمرهم بأن يرجعوا وأن يبقوا في أهليهم حتى يأتي الوقت الذي شاء الله عز وجل أن ينتقل إليهم فإذن الهجره تفسيرها بأنها ترك المعاصي وبانها ترك بلاد المشركين إلى بلاد المسلمين لاظهار الدين ونصرة دين الله عز وجل واخراج الناس من الظلمات إلى النور نعم على هذا يقال للانصار مهاجرين ليس كلهم وانما الذين يعني ذهبوا وبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم عند العقبة هم الذين وصفوا بأنهم مهاجرون لكن ليس كل أنصاري يقال له مهاجر وكل مهاجر يقال له أنصاري من جهة النصرة لأنهم ما هاجروا إلا للنصره لكن الذين ذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت بلادهم بلاد كبر وبايعوا الرسول وصفوا بأنهم مهاجرون لأنهم يعني هجروا يعني ذلك البلد وذهبوا إلى الرسول سلم ورسول أمرها بأن يرجعوا إلى بلدنا قال أخبرنا الحسين بن منصور الحسين بن منصور هو ثقة نعم أخرج حديثه البخاري والنسائي نعم ثقة أخرج حديثه البخاري, حديث البخاري والنسائي عن مبشر بن عبد الله عن مبشر بن عبد الله بن رزين وهو ثقة أخرج الله ونسائي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده عن سفيان بن حسين عن سفيان بن حسين وهو صدوق ثقة في غير وهو ثقة في غير الزهري ثقة في غير الزهري ثقة في غير الزهري اخرج حيث البخاري تعليقا. ومسلم في المقدمة يعني علا46 عن يعلى ابن مسلم عن يعلى ابن مسلم وهو ثقة اخرج الى اصحاب الكتب الا ابن ماجه وهو ثقة اخرج الى اصحاب الكتب الا ابن ماجه عن جابر بن ابن زيد عن جابر ابن زيد ابو الشعثاء وهو ثقة اخرج الى اصحاب الكتب الاستة عن ابن عباس عن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وآحد العبادله الاربعه الأربعة وآحد السبعة المعروفين في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحث على الهجره قال اخبرنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال عن محمد وهو بن عيسى بن سميع قال حدثنا زيد بن واقد عن كثير بن مره أن أبا فاطمة أن أبا فاطمة حدثه أنه قال يا رسول الله حدثني بعمل أستقيم عليه وأعمله قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليك بالهجرة فإنه لا مثل لها ثم أرد النساء الحث على الهجرة أي الترغيب فيها وقد أرد النساء حديث بفاطمة رضي الله عنه أن أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يرشده إلى عمل يستقيم عليه و يستقيم عليه, وإيش؟ يستقيم يستقيم عليه, عليه ويعمله ويعمله, به ويعمله نعم. يستقيم عليه يعني يثبت عليه ويعمله فقال عليه الصلاة والسلام عليك بالهجرة فانه لا مثل لها عليك هذا ترغيب هذا هذه الأدات يعني فيها الحث والترغيب عليك بالهجرة فانه لا مثل لها والهجرة يعني بجميع معانيها التي هي هجر المعاصي والذنوب وكذلك هجر البلاد الكافرة إلى البلاد المسلمة التي يظهر فيها التي يجاهد مع المسلمين وينصر دين الله عز وجل ويجاهد في سبيل الله عز وجل يعني حيث الأمر يتطلب ذلك أما إذا كان بقاؤه في مكانه فيه مصلحة وفيه فائدة فإن الإنسان يبقى من أجل المصلحة التي تترتب على بقائه لأنه لو كان كل إنسان يكون في بلد المشركين يخرج منها إلى بلد المسلمين مع أنه يمكن أن يؤدي شعائر دينه في بلاد المشركين فإن بقاءه إذا ترتب عليه مصلحة من حيث الدعوة إلى الخير وهداية الناس إلى الصراط المستقيم واخراجهم من الظلمات إلى النور فإن بقاءه والحالة هذه يمكن أن يكون أفضل من تركه ذلك البلد الكافر الذي يستطيع أن يدعو إليه إلى بلد يكون فيه مع المسلمين نعم قال أخبرنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال أخبرنا هارون بن محمد بن بكار بن ابن بلال وهو صدوق اخرج حديث ابو داود والنسائي عن محمد هو ابن عيسى ابن سميع عن محمد بن عيسى ابن القاسم ابن سميع وهو صدوق يخطئ ويدلس وحديثه اخرجه اخرجه ابو داود والنسائي ابن ماجه عن زيد بن واقد عن زيد بن واقد وهو صدوق ثقة, وهو ثقة اخرج حديثه البخاري وابو داود والنسائي ابن ماجه عن كثير ابن مره عن كثير ابن مرة وهو ثقة خجر البخاري في جزء القراء واصحاب السنن وهو ثقة اخرجه البخاري في جزء القراء واصحاب السنن الاربعه انا ابي فاطمة انا ابي فاطمه الازدي او الليثي وهو الدوسي الدو... الدوسي فيه الليثي الليثي او الدوسي الليثي او الدوسي وهو انيس وقيل عبد الله بن انيس وقد أخرج أبو داود النسائي والبماجه نعم وقد أخرج أبو داود النسائي والبماجه قال ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة قال أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبيه عن جده أنه قال حدثني مكتوب عقيل عقيل حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عمرو بن عبد الرحمن بن أمية أن أباه أخبره أن يعلب أن يعلى رضي الله عنه قال جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأبي يوم الفتح فقلت يا رسول الله بايع أبي على الهجرة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبايعه على الجهاد وقد انقطعت الهجرة مشي الترجمة ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة الهجرة هجرة إلى الرسول صلى الله وسلم في المدينة وهذه انتهت بفتح مكة وبوفاته صلى الله عليه وسلم وهجرة من بلد الشرك إلى بلاد الإسلام وهذه باقية إلى قيام الساعة وهجر الذنوب والمعاصي وهذا باق ومطلوب دائما وابدا ومطلوب دائما وأبدا وإذا فالهجرة التي انقطعت هي الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والهجرة إلى المدينة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هذه هي التي انقطعت ولهذا قال بعض الحديث لا هجرة تبيل فتح لأن الذين كانوا بمكة قبل حجرة قبل الفتح يذهبون إلى المدينة مهاجرين لأن مكة دار كفر وبأيج الكفار لكن بعد أن صارت دار إسلام لا هجرة من مكة إلى مدينة بعد الفتح لأنها صارت در إسلام ولكن جهاد ونية فأورد النسائي حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه قال جئت بأبي يوم الفتح وقلت يا رسول الله بايع أبي على الهجرة قال أبايعه على الجهاد وقد انقطعت الهجرة يعني هجرة من مكة إلى المدينة انقطعت والجهاد باقم ويبايع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأما الهجرة فإن مكة صارت دار إسلام ولا حاجة إلى الانتقال منها إلى المدينة بل من كان, من كان من أهل مكة يبقى بمكة ولا يذهب إلى المدينة لأن مكة صارت تابعة للمدينة وصارت مثل المدينة دار إسلام نعم قال أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث عبد الملك بن شعيب بن الليث المصري ثقه اخرج حديثه مسلم وابو داود والنسائي عن ابيه عن ابيه شعيب وهو ثقه اخرج حديثه ايضا مسلم وابو داود والنسائي عن جده عن جده <متصفيق> جده الليث بن سعد المصري ثقه فقيه اخرجه اصحاب كتب السته عن عقيل عن عقيل بن خالد بن عقيل المصري وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته عن ابن شهاب عن عمرو بن عبد الرحمن بن أمية. عن ابن شهاب مرة ذكره عن عمرو بن عبد الرحمن بن أمية وهو مقبول أخرج حديث النساء واحدة. عن به وهو مقبول أخرج حديث النساء واحدة هو أيضا. عن يعلى. عن يعل بن أمية صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرج وصح كتاب الستة. قال أخبرني محمد بن داود قال حدثنا معل بن بنو أسد. قال حدثنا وهيب بن خالد عن عبد الله بن طاووس عن أبي عن صفال بن أمية رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إنهم يقولون إن الجنة لا يدخلها إلا مهاجر قال لا هجرة بعد فتح مكة ولكن جهاد ونية فإذا استنفرتم فانفروا عن صفوان بن أمية أنه قال قلت يا رسول الله انهم يقولون ان الجنه لا يدخلها الا مهاجر قال لا هجره بعد فتح مكه ولكن جهاد ونيه فاذا استنفرتم فانفروا لما ورد النسائي حديث صفوان بن مميره رضي الله عنه انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم انهم يقولون انه لا يدخل الجنه الا مهاجر يعني الذين كانوا يتركون اوطانهم ويذهبون الى الرسول صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجره بعد فتح مكه لا هجرة بعد فتح تتمكنا يعني والناس يبقون في بلادهم التي اصبحت دار اسلام والانتقال انما هم بلد الشرك الى بلد الاسلام ومكه صارت دار اسلام فليس هناك حاجه الى الهجره فلا هجره بعد الفتح ومعنى هذا ان الهجره اذا لم يكن هناك داعي اليها يعني ما هناك هجره حيث تكون البلاد إسلامية والناس يبقون في بلادهم ما يحتاجون إلى هجرة لأن الهجرة ملتشة الكلاب الإسلام وصارت البلاد بلاد الإسلام مكة صارت مثل المدينة لكن الذي يبقى الجهاد والنيه الجهاد في سبيل الله حيث يحتاج إلى الإنسان فإنه يجاهد ولكن جهاد ونية جهاد في سبيل الله ونية صادقة في الجهاد حذ يكون كل لإعلاء كلمة الله عز وجل كما جاء في حديث بن موسى الرجل يقاتل شجاعة سئل رسول الله عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل كذا أي ذلك في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا وهو في سبيل الله من وجدت عنده هذه النية الطيبة مع الجهاد فهذا هو الذي جاهد حقا وجمع بين العمل والنية الطيبة ويمكن أن يقال أيضا ولكن جهاد ونية لفعل الخير مطلقا كل إنسان يعني ينوي فعل الخير ويعزم على فعل الخير فإنه يؤجر وينفذه فإنه يؤجر على ذلك وإذا استنفرتم فانفروا إذا طلب منكم النفير للجهاد في سبيل الله فانفروا ولا منكم أحد هذا في حال الاستنفار وفي غير حال الاستنفار من طلب منه ووقع عليه الاختيار بأن يكون مع المجاهدين في سبيل الله فإن عليه أن ينفذ ما طلب منه وأن يستجيب لما طلب منه واذا فبعد فتح مكة انتهت الهجرة وانقطعت الهجرة من مكة إلى المدينة وبقي الجهاد والنية الطيبة والنية الخالصة لله عز وجل نعم قال أخبرنا محمد بن داود وهو ثقة أخرج له بداود والنسائي وهو ثقة أخرج حديث أبو داود والنسائي عن معلّى بن أسد عن معلّى بن أسد العم وهو أخو بهز بن أسد وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكليب الستة إلا أبا داود فقد خرج له في القدر عن وهيب بن خالد عن وهاب بن خالد ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن طاووس. عن عبد الله بن طاووس أيضا ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه. عن أبيه كذلك ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن صفوان بن هميّ. عن صفوان بن هميّ رضي الله عنه وحديثه وأخرجه. بخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن. أخرجه حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. بالنسبة للإقامة في بلاد الكفار لمن لا يستطيع أن يقيم شعائر دينه، يجب عليه أن يهاجر إلى بلد يستطيع أن يقيم فيه شعائر دينه. قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحي بن سعيد عن سفيان قال حدثني منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفتح لا هجرة ولكن جهاد ونيه فإذا استنفرتم فانفروا ثم ورد النساء حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح يعني فتح مكة لا هجرة أي من مكة إلى المدينة بعد أن فتح الله مكة لرسوله صلى الله عليه وسلم انتهت الهجرة من مكة إلى المدينة لأنها صارت بلاد إسلام وانتهت من كونها بلاد كفر فلم يكن هناك حاجة إلى الانتقال عنها إلى المدينة بل يبقى أهل مكة في مكة لأنها أصبحت دار إسلام ولكن إذا استنفروا فعليهم النفير وإذا ولكن الجهاد المنوية وإذا استنفرتم فانفروا نعم. قال أخبرنا إسحاق بن منصور إسحاق بن منصور الكوسج ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا أبا داود عن أحياء بن سعيد عن يا بن سعيد القطان ثقة أخرج إلى أصحاب كتاب السنتة عن سفيان عن سفيان نعم. سفيان الثوري سفيان بن سعيد المصلوق الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمر المؤمنين في الحديث وحديث أخرج إلى أصحاب كتاب السنتة عن منصور عن منصور من معتمر الكوفي ثقة أخرج إلى أصحاب كتاب السنتة عن مجاهد عن مجاهد بن جابر المكي وهو ثقة أخرج إلى أصحاب كتاب السنتة عن طاووس عن ابن عباس عن طاووس عن ابن عباس وقد مر ذكرهما قال أخضرنا عمر بن علي عن عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن يحيى بن هاني عن نعيم بن دجاجة أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لا هجرة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم أورد لنا حديث عمر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال انه قال نعم. لا هجره بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجره بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم اي الهجره الى الرسول صلى الله عليه وسلم هي التي لا هجرة بعدها لان الناس كانوا يهاجرون الى الرسول صلى الله عليه وسلم ينتقلون من بلادهم الى الرسول صلى الله عليه وسلم لينصروه وليؤيدوه وبعد وفاته لا هجره يعني الى المدينه لنصره الرسول صلى الله عليه وسلم وقد مر أنه لا هجرة بعد الفتح أي إلى المدينة وهنا لا هجرة بعد وفاة الرسول أي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وليس معنى ذلك أنه لا هجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه جاء عنه أنها لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنتهي الهجرة ما قوت إلى الكفار ولكن مقصود لا هجرة بعد وفاة الرسول, الرسول أي إلى الرسول لأن الهجرة له لما كان بين, بي بين الناس فلما توفاه الله عز وجل ما بقيت الهجرة إليه موجودة لكن الهجرة من بلد الكفر الى بلد الإسلام هذه باقية ومستمرة نعم قال أخبرنا عمر بن علي عمر بن علي هو الفلاس ثقة أخرج إلى أصحابك كتب ستة بل هو شيخ ولا أصحابك تبي ستة. عبد الرحمن. بن مهدي المهدي ثقة أخرج إلى أصحابك تبي ستة. عن شعبة. عن شعبة مرة ذكره. عن يحيى بن هاني. عن يحيى بن هاني وهو. ثقة أخرج إلى أبو داوود الترمذي والنسيء. وهو ثقة أخرج حذاء أبو داوود الترمذي والنسيء. عن نعيم بن دجاجة. عن نعيم بن دجاجة وهو مقبول أخرج حديثه نسيء نعي. واحدة. نعيم ثقة نعي. ثقة من دجاجة. ها؟ معين بن دجاجة نعم ثقة نعم أخرج له النساء وحده نساء وحده نعم نعم ثقة أخرج لحده النساء وحده عن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وارضاه لا لا نعيم كما ذكرتم مقبول نعم ها؟ نعم أخفج حديونا نسائي وحده نعم مقبول أن أخفج نسائي وحده قال أخبرنا عيسى بن مساور قال حدثنا الوليد عن عبد الله بن علاء بن زبر عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدليس الخولاني عن عبد الله بن واقد وقدان عن عبد الله بن وقدان السعدي قال وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وفد كلنا يطلب حاجة وكنت آخرهم دخولا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله إني تركت من خلفي وهم يزعمون أن الهجرة قد انقطعت قال لا تنقطع الهجرة ما قوت الكفار ثم ورد النساء الحديث عبد الله بن عمرو بن وقدان السعدي رضي الله عنه أنه قال وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جماعة كلهم يطلبوا حاجة وكنت آخرهم دخولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ان اتركت من ورائي وهم يقولون لهجرة لا لا لا ويقولون ان الهجرة قد انقطعت وهم يقولون ان الهجرة قد انقطعت فقال عليه الصلاة والسلام لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار نعم فقال عليه الصلاة والسلام لا تنقطع الهجرة ما قوت الكفار وهذا يدلنا على ان الذي انقطع هو الهجرة من مكة إلى المدينة والهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأما الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الكفار من بلد الكفار إلى بلد المسلمين فهذه باقية ما قتل الكفار ومن المعلوم أن القتال لا ينتهي وجهاد الكفار لا نهاية له ليس هناك أمد يقال أنه ينتهي عنده قتال الكفار بحيث يعني آه آه يأتي وقت لا جهاد فيه بل الجهاد مستمر إلى قيام الساعة الجهاد مستمر وحكمه باق إلى نهاية الأمر وإلى آخر الدنيا حكم الجهاد مستمر ولهذا الرسول قال لا هجرة ولا في الجهاد ونيه هذا هو الذي بقي وأما الهجرة من بلد الشرك إلى, إلى بلد الإسلام فهي باقية ومستمرة ولهذا قال ما قوتل الكفار يعني ما بقي الجهاد والجهاد باق إلى نهاية الدنيا. نعم. قال أخبرنا عيسى بن مساور. أخبرنا عيسى بن مساور وهو صدوق. وهو صدوق نعم. وخرج له النساء. وهو صد نساء وحده نعم. ما معها هد؟ ما معها نساء وحده نعم. وهو صدوق ونخرج حذوه النساء وحده عن الوليد. عن الوليد بن مسلم وقد مر ذكره عن عبد الله بن العلاء بن الزبر عن عبد الله بن العلاء بن الزبر وهو ثقه أخرج للبخاري وأصحاب السنة وثقه أخرج البخاري وأصحاب السنن الأربعة عن بصر بن عبيد الله عن مسلم بن عبيد الله بصر بصر؟ نعم بصر بن عبيد الله وهو ثقه أخرج للأصحاب الكتب وهو ثقه أخرج للأصحاب الكتب الستة عن أبي إدريس الخولاني عن أبي إدريس الخولاني, الخولاني واسمه عائد الله وهو ثقة ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو قالوا عنه أنه أعلم من بالشام بعد أبي الدرداء أو عالم الشام بعد أبي الدرداء وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن وقدان السعدي عن عبد الله بن وقدان السعدي رضي الله عنه عبد الله بن عمرو بن وقدان السعدي وحديثه أخرجه البخاري ومسلم وابو داود والنسائي أخرجه أحمد البخاري ومسلم وابو داود والنسائي قال أخبرنا محمود بن خالد قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا عبد الله بن علاء بن زبر قال حدثني بسر بن عبيد الله عن أبي دريس الخولاني عن حسان بن عبد الله الضمري عن عبد الله بن السعدي رضي الله عنه أنه قال وفدنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدخل أصحابي فقضى حاجتهم وكنت آخرهم دخولا قال حاجتك قلت يا رسول الله متى تنقطع الهجره قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تنقطع الهجرة ما بوت الكفار. ثم ورد نسائي حديث عبد الله بن عمرو بن أبني, ابني عبد الله بن عمرو بن وقدان السعدي رضي الله عنه، وهو مثل ما تقدم، وكما هو معلوم يعني بعض الأحاديث التي وردت فيها انقطاع الهجرة والأحاديث التي فيها بقاء الهجرة التوفيق بينها بأن الذي جاء فيه الانقطاع. محمول على الهجرة من مكة إلى المدينة والذي فيه وغير ذلك هو الذي يدل عليه بقاء الهجرة واستمرارها إلى نهاية الدنيا وهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام فإن هذه باقية مستمرة لا تنتهي والإسناد قال أخبرنا محمود بن خالد محمود بن خالد الدمشقي وهو ثقة أخرج لحديده أبود نسائه بن معجة أبود نسائه بن معجة عن مروان بن محمد عن, م... عن... عن مروان بن محمد وهو ثقة خرج له مسلم وأصحاب السنن وثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة عن عبد الله بن العلاء بن زبر عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن حسان بن عبد الله الضمري حسان بن عبد الله الضمري وهو ثقة أخرج له النسائي وثقة أخرج له النسائي وحده عن عبد الله السعدي عن عبد الله السعدي وقد مر ذكره قال البيعة فيما أحب وكره والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين